الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأ هذا الوجه بالجواب عن السؤال الذي ونبدأ عن يبدأ ي ت ح د ث عن السنة ا ل م ط ه ه ر ة و ل السنة م ع ن السنه ه ا أن ي ت ز م ا ل إ ن ا ب ا بها أحيانا أم يلتزم ويراد ل ل ا إثم ع ه جواب أولا و السنة تطلق ي بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه وتقريراته و ص ف ا ت ه ا ل خ ل ق ي ة و السنه خ الأخرى ل وذلك عند علماء الحديث وأما علماء أصول الفقه الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى القرآن والإجماع ل ق ق ي فيبينون بينها وبين ي ة وأما و عند ا والآثار التي م أقوال الصحابة والتابعين الصحابة ا ل ل رضي عند ه م وتطلق السنة ن ع الفقهاء ويراد بها ما دل الشرع على العمل به دون إ ل ز ا م فيثاب من فعله ولا ي أ ث م من تركه مثل صلاة الضحى وهي ص ل قبل ل ا ا ة ركعتين أربع أو ظ ر وصوم و عاشوراء وثلاثة ونحو وهي م أيام من كل شهر كل ذلك وهي بهذا المعنى د ر ج ة بين ا ل ف ر ض والمباح وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو ا ل ط ر ي ق ة وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها بل اختلاف بينها اختلاف أساسه اختلاف اختلاف العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم أساسه مواقعها تنوع في من نرجى تعريف القرآن في ذلك إلى ل ا و سؤال ن ونحو من نبينا ة صلاة والحديث والأثر في كتب علوم وكتب أصول الفقه وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحديث الفقه باب الفقه الله ذلك على محمد في كتب كتب س هل ا ل س ن ة وحي أم ل ام جواب ا ل ح د لا ل ه وحده و ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ة وبعض ا ل س ن ة و ا ح د من الله جل وعلا إ ل ى رسوله صلى الله عليه وسلم واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وسلم أوتيت ومثله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عن الأحاديث المتواترة والآحاد لماذا نسلم بقبول قال قد القرآن محمد الأحاديث واحدة للحديث صخ صلى عنه عليه معه على أنه إني نبينا عن نسلم الله الله سؤال لماذا رواية امرأة مع أ ن ن ا في ا ل ش ه ا د ة في الحالات ا ل ع ا د ي ة نطبق قول الله عز وجل ف إ ن لم يكونا رجلين فرجل و ا م ر أ ت ا ن من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أن أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن الشهداء الأخرى الحديث التثبت وخاصة أحاديث جدا عائشة تضل علم يطلب أكثر فتذكر وفي في كثيرة فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل ان تظل إ ح د احداهما ه الله هذا م يوفقكم الموضوع دائما ا الرد الشافي على هذا الذي يراودني نسأل أن أ وجل على عز ولا في ث به أ ح د جواب الحمد ل ل وحده والصلاة و ا ا ل ل س على وبعض رسوله وآله ل وصحبه و أ الصحيح أنه لا يشترط في قبول رواية العدد قبول يشترط في أنه بل يكفي في أ د ا ء الحديث وقبوله واحد سواء كان رجلا أو او م مع ر أ ة إذا كان عدلا ضابطا مع اعتصال السند ع د م امراه ل ش ذ ذ و ع اعتصال السند وعدم السند الشذوذ والأللات القادحة الاكتفاء النبي صلى الله البلاغ صلى عليه وسلم في ب س ل جبل إلى اليمن ودحية الكلبي واحد ودحية كمعاذ ا ك بن ب ب ت إله رقل ونحو ذلك وكعلي بن أ ب ي طالب إ ل ى م ك ة في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة من ا ل ه ج ر ة لينادي الناس في موسم الحج أ ن لا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان وأما وسلم بيوتهن والحكمة واذكرن بيوتكن والحكمة أمر أن ما من ما من النساء الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في من آيات الله والحكمة فقال تعالى ما يتلى في من آيات الله والحكمة إن الله كان رطيفا خبيرا صلى عليه يبلغن يتلى يتلى فقد في في إن ولولا قبول روايتهن ل ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لما أ م ر ه ن بالبلاغ وقد كانت إ ح د ا ه ن تشترك أ ح ي ا ن ا مع أ خ ر ى في البلاغ وتنفرد به أ ح ي ا ن ا كما هو واضح لمن تتبع ر و ا ي ا ت عنهن ولم ينكر ذلك احد عليهن ولا على من اخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه رضي الله عنهم فكان قبول الروايه عنهن وعن احداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه بل اجمع الصحابه ة رضي ا ل ل على ن ومن ه بعده ع قبول روايات ا ل م ر أ ة م ط ل ق ة م ن ف ر د ة و م ش ت ر ك ة مع غيرها كالرجل إ ذ ا توفر فيها شروط القبول ثانيا ليست الشهادة والرواية على كل بل للراوي لا إلى الحكام بخلاف الشهادة في رواية وغيره فيه في قضايا عينية سواء تفترقان منها إخبار عام ترافع فإنها وجه حد أمور أمر عن من أن خص ا ل م ش ه وقد د عليه يترافع وله مثلها إلى الحكام غالبا ومنه أن الرواية في يشترط في ومنه أن ب و ل ل ه ا ا ع د ك م ا ت ق د م ب خ ل ا ف الشهادة فقد يشترط فيها يشترط فقد أ ر برجل ع ة من ا ل ا كما الزنا في حد و ا ل ق وقد ذ ي ش ت ر ط ر ج ل ا كما ا في ل ق ت ل ي ن كما في الحقوق ا ل م ا ل ي ة بمرأة واحدة وقد كقول في ثبوت يكتفى في المغضعة الرضاع و م ن ه ا أن ا ل ش ه ا د ة لكونها خ ا ص ة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلى ب الا ت ب ع ي ة ل م خ ب ا ل ق ر ب ة والعداوة و ت ط ر ق التهم ب خ ل ل ا ا ف ر و ا ي ة ف إ ن ه ا يكفي فيها ي ما غ ل ب على الظن ل ا صدق م خ ب والضبط ر الرأو رجلا من أم كان العدالة سواء ا و ح د ا أم أكثر م و ن ه ا المسلمين عداوة أن بين كثير من كثير قال د تحمله على ه ش د ة ا ز و ر ب خ ل ابن ف الرواية عنه صلى الله قال صلى عليه وسلم عنه القيم في الجزء ا ل أ و ل من بدائع الفوائد د الشهادة والشهادة المشهود تتعداهما العداوة الفرق والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوية على ممر الزمان والشهادة تخص المشهود عليه ولا, ولا إلا بطريق التبعية المحضة فإلزام المعين المنفعة والتهمة الموجبة على عليه ل وغيره ممر بطريق ر يتوقع وحق بين يعم أن منه تخص فاحتيط لها بالعدد و ا ل ذ ك و ر ي ة وردت ب ا ل ق ر ا ب ة و ا ل ع د ا و ة وتطرق التهم ولم يفعل مثل هذا في ا ل ر و ا ي ة التي يعم حكمها ولا يخص فلم يشترط فيها عدد ولا ذ ك و ر ي ة بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر وهو ا ل ع د ا ل ة ا ل م ا ن ع ة من الكذب و ا ل ي ق ظ ة ا ل م ا ن ع ة من غ ل ب ة السهو والتخليط و ل م الذين كان نساء ناقصات ق ع ودين ش... ه سهوها حينئذ لتذكير من انتهى الذين أبعد كلامه وغلطها صاحبتها لها انتهى كلامه ثالثا الذين قاموا بنقد أ ر و ا ت أ ح ا د ي ث دواوين ا ل س ن ة ودواوين ا ل س ي ر ة والتاريخ تعديلا وجرحا ج م ا ع ة من أ ئ م ة الحديث معروفون لهم ب ص ي ر ة ف ا ق ب ة في ذلك عاصروا من ن ق د ه م وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل و ا م ر أ ة بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل أ م ا من جاء بعدهم ه رواه رحمه الله شأنه م من من لم مع من عاصرهم من الأئمة كابن العسقالاني فإن نقل أولئك أولئك أقوال يعاصر ي رواه حجر ف و م ن ا ق ش ة سندها إ ل ي ه م والترجيح بينها إ ذ ا تعارضت ونحو ذلك وليس إ ل ي ه تعديلهم أ و تجريحهم لعدم معاصرته إ ي اياهم ه وبالله م و ا ل ت ف ق وصلى ل ل على نبينا ح وصحبه وسلم سؤالٌ يرى بعض الناس أن الأحاديث الآحاد حجة م وسلم المروية من د العقيدة لأنها تفيد وآله سؤال الناس لأنها بعض يرى طريق غير في أن الظن و ا ل ع ق ي د ة لا تبنى على الظن وينسبون هذا القول إ ل ى إ م ا م ي ن من ا ل أ ئ م ة الأربعة ما ه و تعليقكم على ه ذ ا ا ل م و و ض ع ح ا ش ي نجيب عليه ة والصلاة جواب على حالا الحمد لله وحدة والصلاة والسلام انتهى وحده ر س و وآله و ل ه ص ح ب ه و ب ع د أحاديث الآحاد、الصحيحة. قد تفيد الصحيحة اليقين إ ذ ا احتفت بالقرائن و إ ل ا أ ف ا د ت غلبه الظن وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج ل ه ا في إ ث ب ا ت ا ل ع ق ي د ة وسائر الاحكام الشرعيه م الجوزية ا في ك ت ب الصواعق ا ل م ر س ل ة على الجهميه و ا ل م ع ط ل ة منها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آ ح ا د الناس بكتبه إ ل ى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إ ل الإسلام عقيداته و ش ر ا كانت الحجة لا ئ ع ه ولو ت ق و م ع ل ي ه لكونها م ما بذلك ب اكتفى آحادا إ ر س ا كتابه مع واحد عبثا ل لكونه مع ومنها ل ل يبلغ التواتر ل أ ر س به عددا يبلغ حد ت و ق الحجة على أولئك زعم في م ارساله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام معاذا إ ل ى اليمن واليا وداعيا إ ل ى ا ل إ س ل ا م ع ق ي د ة و ش ر ي ع ة وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إ ر س ا ل ه الكتب مع احد الناس إ ل ى أ م ث ا ل ذلك من أ ف ع ا ل ه صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا أ ر د ت استقصاء ا ل أ د ل ة ودراستها فارجع إ ل ي ه ا في الكتابين السابقين و أ م ا ن س ب ة القول بما ادعوه إ ل ى إ م ا ن ي ن من ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة فلا ص ح ة لذلك وكلام ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة في الاحتجاج ب أ خ ب ا ر الاحاد وعملهم بذلك أ م ر مشهود معلوم م محمد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على ل س سؤال أ ن ا يا شيخنا الكريم ف ت ا ة م س ل م ة ن ش أ ت على ع ق ي د ة مؤداها أ ن المسيح عليه السلام قد أ ن ج ا ه الله من م ح ا و ل ة الصلب ورفعه إ ل ي ه بعد أ ن أ ل ب س أحد أتبائه صورته فصلب بدلا عنه و أ ن ه عليه السلام س أ ع و د إ ل ى ا ل أ ر ض قبل يوم ا ل ق ي ا م ة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه ولكني منذ أ ي ا م ق ر أ ت في أ ح د الكتب وهو م ق ا ر ن ة ا ل أ د ي ا ن والاستشراق ل أ ح م د شلبي أ س ت ا ذ التاريخ ا ل إ س ل ا م ي ب ج ا م ع ة ا ل ق ا ه ر ة ما معناه ان المسيح لم يرفع و أ ن ه اختفى عن أ ن ظ ا ر أ ع د ا ئ ه و أ ن ه مات في مكان ما موته ة عادية كأي إنسان وأن أحاديث ا كأي وقبر وأن رسول ل ل صلى الله عاديه ل وسلم ي ه ل ت ي و ر ت ف ا أ ن عيسى عليه السلام سينزل في آ خ ر الزمان ليقتل المسيح الدجال ح ق ق ي وسؤالي ة الآن م الحديث هي أحاديث ا آ ا وهل لا ع الاعتقادية م كما أحمد المسائل ل قال شلبي بها في وإن ينقسم إ ل ى متواتر و آ ح ا د فالمتواتر ما رواه ج م ا ع ة يستحيل تواطؤهم على الكذب أ و وقوعه منه عن مثلهم و أ ن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أ و نحوه والاحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط والمتواتر والفروع والآحاد الفروع ويحتج قوله وحكاه والخطيب والفروع العقائد كالقرآن بإجماع العقائد الصحيح العلماء الإمام ابن عبدالبر البغدادي إجماعا في العقيدة على من يحتج يحتج في في في في به به به ومن ر أ ى الا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله ر أ ي ه فاحتج به في العقائد و ا ل أ ص و ل بل احتج بالضعيف منه في ذلك وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم أجدوهما موقوف نبينا كتاب الله سؤال ما معنى المصطلحين الذين في كتاب الحديث على ومرسل في معنى محمد الحديث ا ل ح د الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى الى ن ب ي ص ل النبي ل عليه وسلم والحديث المرسل ه ع د أهل العلم هو العلم الذي ل ا ا من سقط سنده ص ح الراوي النبي له عن النبي صلى الله عليه ه وبالله الله وآله وسلم التوفيق وصل و على محمد نبينا ب ص ح وسلم الاستدلال ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة سؤال هناك أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة جدا في كتب ا ل س ن ة ذات المعاني ا ل ص ح ي ح ة وتفسيرات ل ل آ ي ا ت م ق ب و ل ة إ ل ا أ ن ه ا ض ع ي ف ة السؤال هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها جواب الحمد لله وحده الصلاة وفي ا ا المشروع لا المسلم ل ل على رسوله وآله س م وبعد المشروع أن لا يذكر وصحبه أن خطبه و و الايات ه ودروسه إ ما صح عنه صلى الله صح صلى عنه ع ل ه وسلم وفي ل آ ي ا ا ل ك ر ي م ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة والحمد لله على ذلك لكن يجوز عند أ ك ث ر ائمه الحديث تذكر الحديث ا ل ض اقتضت ي ف إذا المسلحة ا ل ش ر ع ي ة ذلك ب ص ي غ ة التمريض مثل يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه ه أهل العلم على أنها موضوعة فلا وغيرهما لذكرها إلا لبيان أنها、مكذوبة. وبالله الله وآله وسلم موضوعة يجوز والوعظ مكذوبة التوفيق وصلى و للمدارس الأحاديث التي العلم على فلا إلا لبيان على أما محمد نبينا ح نص ص ب وسلم سؤال هل يجوز العمل بالحديث الضعيف جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يجوز العمل به إ ن لم يشتد ضعفه وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه أ و كان معه من القواعد ا ل ش ر ع ي ة ا ل ث ا ب ت ة ما يؤيده مع م ر ا ع ا ة عدم مخالفته لحديث صحيح وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره وهو حجه ة عند أ ل ل ا عند ل وبالله التوفيق وصلى الله على م ب ي ن ا م م ح وآله وصحبه وسلم س ؤ اهل ل صحيح أن العلم ح د ي ث ا ل ض ي ف ا إلا في فضائل ا يؤخذ في به ل أ ع ا أما الأحكام فلا به فيها جواب الحمد ل لله وحده يؤخذ به والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا على يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل ا ل أ ع م ا ل إ ذ ا لم يشتد ضعفه وثبت أ ن ه ا من فضائل ا ل أ ع م ا ل في ا ل ج م ل ة وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها ثانيا يعمل بالحديث الضعيف في إثبات بحديث الضعيف الأحكام إذا بحديث آخر بمعناه أو تعدد فاشتهر يعمل في قوي تعدد أو طرقه آخر لأنه قبيل يكون من قبيل الحسن لغيره وهو القسم ح س ن لغيره ل وهو ا الرابع من أ ق س ا م ا ل أ ح ا د ي ث التي يحتج بها وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم علم طبقات الرواه سؤال هل التي والطبري والدار قطن وماذا نبينا طبقات بالأحاديث البيهقي طبقات الله سؤال التي يخرجها الرواه على علم هل علم يؤخذ يعني قطن محمد جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد كل ما صح سنده ولم يكن شاذا ولا معلا ب أ ل ة ق ا د ح ة مما خرجه هؤلاء في كتبهم يؤخذ به و إ ل ا فلا و أ م ا علم طبقات الرواه فالطبقات جمع ط ب ق ة ومعناها في اصطلاح علماء الحديث جماعه الرواه الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ ف أ ل م و طبقات الرواه والذي يبحث فيه عن أ ح و ا ل الرواه مراعا في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم م والمشايخ ومما للإمام محمد محمد الواقدي وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه كتاب الطبقات كاتب الله نبينا ألف ذلك على ل في بن سعد س سؤال هل بقي أ ح د من العلماء الذين يصلون ب إ س ن ا د ه م إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ل ى كتب أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م دلونا على أ س م ا ئ ه م وعناوينهم حتى نستطيع في طلب الحديث والعلم ان نصل إ ل ي ه م جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعده يوجد عند بعض العلماء أ س ا ن ي د تصلهم بدواوين ا ل س ن ة لكن ليست لها ق ي م ة لطول السند و ج ه ا ل ة الكثير من الرواه ع د ا ل ة و ض ط سؤال ما م هي ر ت ب ة ثقة والصلاة ابن إسحاق ابن يسار بين المحدثين هل هو أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام بين وصحبه رسوله وحده هل لله على وآله أم هو وبعد قال الحافظ بن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب ما نصه محمد بن إ س ح ا ق بن يسار أ ب و بكر المطلبي مولاهما ل م د ن ي نزيل العراق إ م ا م المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار ا ل خ ا م س ة مات س ن ة خمسين و م ئ ة ويقال بعده خاء تاء تقسيم م تقسيم عينين. وقد ب سؤال ط ترجمته في تهذيب التهذيب فراجأ ذلك إن شئت لتمام الفائدة. وبالله التوفيق فراجأ محمد وسلم وبالله الله وآله وصحبه في الفائدة نبينا ذلك وصلى على إن س في بعض ا ل أ ح ا د ي ث في نهايته يقولون رواه الشيخان من هم الشيخان جواب الحمد لله وحده والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحمد الصلاة لله على ه م ا محمد بن إ س م ا ع ي ل البخاري أ ل ف الكتاب المسمى صحيح البخاري الذي هو أ ص ح كتب ا ل س ن ة ومسلم بن الحجاج الني سابوري مؤلف الكتاب المسمى صحيح المسلم الذي هو أ ص ح كتب السنه ة بعد صحيح البخاري ب صحيح ا ل ل و التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عندنا هنا بعض الناس يقولون إن الجامع الصحيح للبخاري توجد فيه أحاديث وصلى على وآله وسلم يقولون توجد وصحبه فيه ضعيفة بعض إن محمد رغم أ ن ن ا قلنا لهم ب أ ن ا ل أ م ة أ ج م ع ت على صحته فنرجو منكم القول الصواب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا القول غير صحيح كلها صحيحة أما ففيها والضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد هذا أحاديثه المسندة المتصلة كلها أما المعلقات ففيها الصحيح الله نبينا سؤال بل لله على على صحيح صحيحة محمد غير ما هي كتب ا ل س ن ة والكتب ا ل م ف ي د ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أولا أبو موطأ أحمد ومسلم داود وسنن السنة الستة البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمدي مالك الدارمي المعات العباد لابن القيم ابن ماجة ثانيا زاد كتب سنن مسند خير في هدي خير ومنهاج ا ا الجليلة ا ا ل لشيخ ل ل ق د ة إ س م الإيمان أ ي ض و م ن ه ا ا ل س ن ة له أ ي ض ا و إ غ ا ث ة اللهفان ابن القيم و ا ل ق ص ي د ة ا ل ن و ن ي ة له أ ي ض ا و إ ع ل ا م الموقعين له أ ي ض ايضا وبالله و ا ل ت ف ق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم من السيرة النبوية على صاحبها الله على السيرة على نبينا من محمد أ ف ل ل ل والسلام ص ا ة س ي ر ة الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال أ ر ي د أ ن أ ع ر ف س ي ر ة الرسول الكريم جواب الحمد ل ل ه و ح د ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد س ي ر ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعرف من ا ل ق ر آ ن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه و إ ن ك لعلى خلق عظيم قالت زوجه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كان القرآن خلقه وفي ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة و ب إ م ك ا ن ك أ ن ت ق ر أ ما ذكره أ ه ل الحديث عن سيرته وشمائله وما ذكره المؤرخون كابن هشام في كتاب ا ل س ي ر ة وابن كثير في كتابه ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة وابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وغيرها كمختصر س ي ر ة ا ل نوويه وستعرف إن شاء الله وأخلاقه وبالله التوفيق و سيرته إن شاء الله صحه ل الله على ى نبينا م م د و آ ل وصحبه وسلم صحة ن س ب ة كتاب من الرسول إ ل ى هرقل سؤال يتعلق بما رفعه سيد ميم ميم زعمان من ب ن ج ل ا د ي ش حول ما ادعته إ ح د ى السيدات العربيات ا ل م ق ي م ة في لندن من امتلاكها خطابا ن م ه و ر ا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجه واحد كيف يمكن الى هرقل ك كيف كان ت التوقيع ا الى النبي صلى الله اثنان النبي الله اميا ثلاثة ب صلى عليه وسلم اثنان كيف حصل التوقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كيف وصل هذا الكتاب إ ل ى هذه ا ل س ي د ة ا ل ع ر ب ي ة وهل ورثته أ و وصل إ ل ي ه ا بطريق اخر وما هو جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لا إنسان إلا بما يقينا خاصة الصلاة والسلام لله على رسوله وآله إلى قول عمل ذلك غلبة إليه رسل عليه وحده وصحبه بمثبته وبعد بعد يفيد عنه يجوز أو أو ينسب يثبت أي أن أن ظن من ف إ ن ن س ب ة شيء إ ل ي ه م مما يتعلق بشؤون الدين يتضمن نسبته إ ل ى الله تعالى و أ ن ه تشريع يجب اتباعهم فيه قال الله تعالى أعوذ علم بالله به الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع من ما إن كان والبصر تقف والفؤاد تعالى أظلم ممن افترى أظلم بغير علم إن الله لا ا ل يهدي ق وثبت م الظالمين و ع ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن كذبا علي ليس ككذب على أ ح د فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار متفق عليه واللفظ لمسلم وعلى هذه القاعده ا الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله هراقل هو عليه وسلم صلى إلى هراقل دعوى غير م ق ب و ل ة لبنائها على الخرص والتخمين وذلك ل أ م و ر أ و ل ا أ ن بينها وبين زمن كتابه ة رسالة أربعة عشر قرناء جرى ف ي الرساله أحداث وحروب طاحنة ا بين ن ص ا ى و ا ل م ل م ي ن أ ث ر ت ه ا ا ع العقيدة بين وذلك مما يبعد د الدينية ا والخصومة الفريقين مما و وذلك ة في بين بقاء قوم الرسالة ثانيا مثل هذه هراقل أن قوم هرقل قد كثر منهم السخب وارتفعت أ ص و ا ت ه م حينما فرغ من ق ر ا ء ة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطا على ما سمعوا واستنكارا له وخاصوا حيصه حمر الوحش ونفروا إ ل ى أ ب و ا ب القصر حينما دعاهم هرقل إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ك ر ا ه ي ة منهم ل ل إ ي م ا ن به و ع ص ب ي ة لدينهم الباطل لكن هرقل كان قد احتاط ل ل أ م ر لتوقعه ذلك منهم فغلق ا ل أ ب و ا ب و أ ح ك م الحصار فلم يتمكنوا من الخروج و أ م ر بردهم إ ل ي ه و آ ث ر البقاء على ا ل ن ص ر ا ن ي ة حرصا على ملكه و أ خ ب ر ه م أ ن ه إ ن م ا قال مقالته ليختبر حرصهم على دينهم وصلابتهم فيه و أ ن ه وجد منهم ما يحبه من ق و ة تمسكهم بدينهم فمثل هذه ا ل ع د ا و ة ا ل د ي ن ي ة و ا ل خ ص و م ة في ا ل ع ق ي د ة يحملهم على إ ت ل ا ف هذا الكتاب ويقتضي القضاء على معالمه إ م ا عاجلا في زمن هرقل ا و إ م ا بعد وفاته حينما ت ح ي ن لهم ف ر ص ة الخلاص من مثار غضبهم وما ينقض عقيدتهم خ ش ي ة ان ي أ ت ي من يثيره ويدعو إليه ا ن ت ه ى ا ل ش ر ي ط السابع والأربعون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة و ا ل إ ف ت ا ء من جمع وترتيب الشيخ أ ح م د بن عبد الرزاق الدويش ولازلنا مع موضوعات التفسير وله ب ق ي ة على الشريط الثامن و ا ل أ ر ب ع ي ن إ ن شاء الله تعالى